إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جهنا بمثله مددا قل إنما أنا مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو عمله صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد